أيد منكم جزاؤه ولا شكرًا إننا خافوا من ربنا يومًا عبوسًا خم طريعة إننا خافوا من ربنا يومًا عبوسًا خم طريعة فوَفَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَظْرَةً وَسُرُورًا وَجَزَاهُم بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا مُتَكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَامِ اِذْ لَا يَرَوْنَ فِيهَا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 الذان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لئل أم ثورة وإذا رأيت ثم رأيت نعيمه وملكته كبيرة عاليهم ثياب سودس خضر واستبرق وحلوا أساور من الفضة وسقأهم وسقأهم ربهم شرابا قهورا إن هذا كان لكم جزاء أَوْ كَانَ سَعْيُكُمْ وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً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 يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا نَّحْنُ خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أم ثالهم تبديلا إن هذه تذكرها فمن شاء أتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكما إن الله كان عليما حكما يدخل مي يشاء في رحمته يدخل مي يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما